القدس نادت من ترى القدس نادت من ترى يحمي الحرائر والحماء القدس نادت من ترى يحمي الحرائر والحما. فأجابها من أثمى لله حقا وانتما إن البطولة أن ترى في الأرض انت المستما فهو الذي يرعى الحما ويرى الخنوع محرما أنا مسلم أنا مسلم لا أنحني إلا لمن رفع السماء انا مسلم لا انحني الا لمن رفع السماء لا انفني عن دربه حتى ادرج بالدماء فدم الشهيد ودمعه ارايت اغلى منهما فله الجنان تزينت وتعطرت روح السماء واذا التقى بالمصطفى صلى عليه وسلم من جوار القدس ومن جوار مصرى محمد صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات القدس يا لله يا لله ارض باركها الله وطهرها الله وقبصها الله وفيها عاش وقاتل واستشهد انبياء الله الانبياء النبلاء الشهداء العلماء الكرماء كلهم مروا يوما من بلد الاسراء يا الله يا قدس اشرعة السفينة للقاق يا احلى مدينة يا قدس اشرعة السفينة للقاق يا, يا احلى مدينة يا ثالث المدن الغوالي اي والله وهل أغلى بعد مكة والمدينة من بيت المقدس إنها اولى القبلتين إليها كان الإسراء ولأرضها, ولأرضها فتح السماء إليها تشد الرحال وعنها يدافع الابطال الرجال فلله درهم لله درهم والأقصى اليوم تعيش في الحصار الطائرات فوق رؤوسنا والدبابات من أمامنا والسكين برحمه الله تملا قلوبنا والرعب والله والله الرعب يملا قلوب أعدائنا معهم طائرات ومعهم دبابات ومعنا ومعنا رب الأرض والسماوات الرعب يتي في قلوب الغاصبين والجرح ينزف من عروق الصامدين قصفت منازلنا وما من راحم غير الإله فنعم رب العالمين هذه حياتك قدسنا وبلادنا بدنائنا بدنائنا بدنائنا نفتيك أقصان الحزين ابناؤنا وبناتنا ورجالنا اخواننا في القدس لا يا عابد الحرمين يا عابد الحرمين هل لا زرتنا ببلادنا لعلمت معنا المؤمنين أمتي والله والله أمتي تصنع على عين الله في كل مكان هذا راكع وذاك ساجد هذا مرابط وذاك يجاهد فلله در هذه الأمة أمتي تصنع على عين الله تقرأ في كتاب الله وتمشي على هدي رسول الله وتقدم ارواحها طاعة لله فنرى, فنرى وجوه شهدائنا كالبدر تتلأ نورا الله اكبر المعادله عندنا المعادلة عندنا ابطال شهد لهم الكبير المتعال جهزوا ارواحهم لجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر والباطل من امامنا الباطل يملك الطائرات والدبابات ونحن نملك معنا رب الأرض والسماوات لسنا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في السعير لسنا سواء لسنا سواء قال رب الأرض والسماء ولا تهنوا ولا تحدنوا وأنتم العلون لسنا سواء فالحور والدور والقصور والجنات وصحبة خير البريات في انتظار من ذب عن عرض مصر خير البريات صلى الله عليه وسلم ولهذا صرخات وصرخات ماذا قدمتم لمصرى رسول الله ماذا قدمتم لأقصال الحبيبة ماذا قدمت يا أمة الغالية الشهداء عندنا قوافل بالعشرات والمئات لا والله أضعاف وأضعاف نحتف جميعا ونقول يا شهيدا رفع الله به راية الحق على طول المدى يا حبيبا يا حبيبا أنت من علمتنا مثل المؤمين في وجه الردى سوف تبقى في الحناية علما حاديا للرقب رمزا للفداء سوف تبقى في الحناية علما حاديا للرقب رمزا للفداء نسي الكفار في نشوتهم ان نور الحق لا لا يخمد والقدس لا زالت تنتظر رجالا رجالا رجالا استاقوا الى الجنات القدس ما زالت تنتظر رجالا كعمر بن خطاب وكصلاح الدين وكل اذ بن عبد السلام وتقب الامه ما زالت تنتظر رجالا وابالا ونبلاء يا لله يا لله يا لله القدس يا ارض القداسه والهدى هل بعد ليل الغافلين وصالوا يا امتي شق الظلام بصحوه تحدو لها الاسراء والامثال القدس لا ينفك من اغلاله اسمعي أمة الحبيبة اسمعي أمة الغالية أعيانت وأعيثنا الدماء والأشلاء إلى متى تتفرج علي يا أمة الحبيبة القدس لا ينفك من اغلاله إلا إذا يفدي تراه رجال الله ينصر من يناصره الله ينصر من يناصره وإن عز النصير وضاقت الاحوال يا قدس يا أرضا تبارك ذكرها يا من تتوخى ساحك الأجيال والله والله لا يحميك إلا بيعة فيها الجماج مودم السيال الله مولاها وأحمد نورها وبشائر النصر المؤزر فال الأمة قادمة أما قلت لكم أن أمتي تصنع على عين الله وتقرأ من كتاب الله وتسير على هدي رسول الله الله أكبر الأمة تقرأ الامة تقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فكل يلحق الامة تقرأ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة فيتسابقون اليها الامة انظر العام الى احد مساجد فلسطين اعطي درسا في صلاة العشاء تحت ازيز الطائرات وليس بعيدا عن الدبابات رعب ورب الارض والسماوات لا والله لا والله اقول للناس من الذي ملأ قلوبنا سكينة قالوا الله من الذي ملأ قلوب اعدائنا رعبا قالوا الله من الذي جعل الدبابات تهرب من امام ابنائنا واحبابنا وفرساننا هتفوا جميعا الله انظر الى احد مساجد فلسطين انظر هناك تراهمون تحت المآذن والقباب يتوضعون من الدموع الجاريات من المتاب عين على رفض العدا عين على آي الكتاب يتواتبون إلى حياض الموت آساد الغضاب يتواتبون إلى حياض الموت آساد الغضاب رضي الإله أحمد اسمعي أمة الإستاذ رضي الإله أحمد والمؤمنون على الشباب لو قد سألت شهيدهم لسمعت من دمه الجواب عن عرضنا أن قدنا. قدنا من يستميت فلا يعاب أنا لست اخشى غير جبار السماء ولا أهاب أنا لست أقشى غير جبار السماء ولا أهاب فهو المهيمن لا تذل لغير عزته الرقاب الله أعطانا عزيمة يا أمة الإسلام وأعطانا قوة يا امه الاسلام واعطانا ثباتا يا امه الاسلام واعطانا جوارا لمصرى رسول الله فما اسعدنا بجوار مصرى رسول الله وما أسرمنا بالرباط في هذه الارض تكفل بها رب السماء والارض ارض احبها الله وباركها الله وطهرها الله وقدسها الله وشرفها بزيارته يوما في رحلة الإسراء سيد الأبياء فداك نفسي والآباء يا حبيب رب الأرض والسماء السؤال ماذا قدمتم لنصر رسول الله أما سمعت عن الأجلاء والدماء كم عدد الشهداء أما سمعت عن المصابين والمنكوبين بعشرات الآلاف أما سمعت عن سيد المرسلين؟ أما اشتقت إلى رباط معنا فرباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه ورباط يوم عندنا خير رباط ساعة عندنا خير من قيام ليلة القدر في عند الحجر الاسود ورباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا من الدنيا وما فيها اما اشتقت الى هذا اذا قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الارمل والمسكين كالمجاهد سبيل الله يا لله كم عدد الارامل عندنا والمساكين اما اشتقت الى صحبة السيد المرسلين قال عليه الصلاة والسلام انا انا وكافل التين كهاتين في الجنة كهاتين قبل ان اختم كلمات كلمات تحرك القلوب كلمات من القلب الى القلب ثم اختم بالدعاء سبحان الله سبحان الله بلاد العرب المجاورة عندنا تشدد علينا الحصار واليهود الكفار يشددون علينا الحصار ثم بين الحين والحين يرسلون الينا قطنا او رزا او شيئا من ذلك والمسكين عندنا في حصارها ام تنادي من قلبها بعد ان فقدت ولدها والثاني والثالث ثم اراد المجرمون ان ينتهي في إرضها. فصاحت وصرخت قد اعفر الوغد وجهي بالدن القامي ومزق القرد اثوابي وارداني فصحت عل صلاح الدين يسمعني او عل حيدرة الفرسان القالي او عل حيلا لسعد وهي عادية او عل خيلا لسعد وهي عادية ضبحا تفجر في اليهود بركاني اين السيوف التي في كث معتصم صارت على الكفر طالت على الكفر من فرس وروماني فلم تجدني من القعقاء نخوته ولم اجد في ربوع القيم شوباني ولم توصل فيافي دون ما امل اجتر من س. ذت الأهوال أحزاني وأشرب العار في كأس الهوان وقد تدنس العرض والأقصى بأوثاني ورحت أبحث عن سيف غلود به أبسطه بعد أشواقي وأحزاني خبر عاجل حتى بدا ما راهم الآن في فلسطين حتى بدا فارس يذهو بلامته وراية الحق قد شفت بفرساني فقلت من انت قال الله غايتنا فقلت من أنت قال الله غايتنا والمطفى قائد والزحف رباني ادركت أني على درب الجهاد بلا زيت يحطم قيد الذل اخواني والكل يهتف للقدس التي سلبت القدس يا اخت اهواها وتهواني قولوا لمن ظن اننا لن نعود لها قد خاب ظنك بثوات لشيطاني انا على العهد عاشت في طمائرنا القدس يا اخوتي روحي وريحاني يا اخت يا فا غدا نلقى حبتنا ويجمع الشمل في حيفا وبيثاني وترفع الاضرع السمراء طاهرة بيارق النصر في افاق ايماني ومن حناجر جند الله صادقه يتابع الكل ترتيلات قراني قد زينوا غرة الاضحار خاشعه لإله الكون رحمن فأقبل الفجر إشراقا يصافحهم وراعه الفجر قرآني وتيتاني أسألك يا من وعدتنا بالنصر والتمثيل قال رب العالمين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا أسألك يا من وعدت أمتي بوعد وفجر قادم يا من أخبرتنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين أسألك يا من أخبرتنا في كتابك العظيم يا من أخبرتنا في كتابك الكريم كتب الله لاغلبنا أنا ورسلي أسألك يا الله من جوار الأخصى يا الله من داخل الحصار يا الله أسألك يا رب العرش العظيم أظهر اليهود قواهم علينا بالطائرات فأرنا قوتك فيهم يا رب الأرض والثماوات اللهم إنهم قد قتلوا العباد ودمروا البلاد وأنت رب العباد اللهم رد كيدهم عنا يا الله اللهم رد كيدهم عنا يا الله اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء حزننا وغمنا ليس لنا إلا أنت يا رب العرش العظيم إلهنا وخالقنا ومولانا يا الله عز جاهك وجل ثناؤك يا الله وتعالى جدك ولا اله غيرك يا الله يا من لا يغلب جنده يا الله يا من لا يرد امره يا الله اسالك ان ترد عنا كيد الكافرين اسالك ان ترد عنا بطش المجرمين اسالك حمايه لنا ولاهلنا في فلسطين اسالك نصرا وازدا لاخواننا المرابطين اسالك تردوتا على يوم الدين ومن اعاننا واغاثنا في فلسطين الهنا وخالقنا ومولانا يا الله مغلوبون فانتصر لنا يا الله مظلومون فانتقم لنا يا الله محاصرون عليك بمن عادانا وآدانا يا الله أسألك بنور وجهك يا كريم كما خلقت خليلك من النار وانقذت كريمك من الماء واغذت حبيبك في الغار ان تنجي امتي من الحصار برحمتك يا عزيز يا غفار انت حسبنا يا الله انت حسبنا ونعم الوكيل بس الضر وانت ارحم الراحمين رحماك رحماك يا الله رحماك رحماك يا الله اقصانا يستغيثك يا الله أقصانا يستغيثك يا الله أسرانا تستغيثك يا الله الساجدون والمرابطون يستغيثونك يا الله أمتي تناديك يا الله اللهم فرحا ضعفا واجبر كثرها وتولى امرها وعجل بنصرها وعليك بمن عالها عليها يا رب العرش العظيم على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اجزائكم ربي فردوسا على واجد التحياك اليكم من جوار بيت المقدس من فلسطين اخوكم ابو بلال وبارك الله في الحاضرين والسامعين وجزى الله المشرفين فردوس على مع النبيين والصبقين والشهاداء والصالحين وصلى الله وسلم على حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولكم اللاقة أحبة الكرام